الوحدة السادسة الدرس الثالث النشاطة الثقافية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور نادي الهلال الأحمر نادي الإسعافات الأولية نادي الرحلات نادي الرياضة نادي المكتبة نادي الحاسوب نادي الصحة والنظافة نادي الشعر نادي الفن والثقافة الأماكن الأثرية نادي المسرحية والتمثيل نادي الرسم ما أعجبني أعجبني لا أختار اختاره